يسر موقع قراء القرأن الكريم أن يقدم هذه التلاوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يُقْتَرِبُ رَبُّ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَّا يُؤْمِنُونَ هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بَلْ قَالُوا أَضْغَاظُ أَهْلِنَا مِنْ بَلْ تَراهُ بَلْ هُوَ الشَّاهِدُ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا okay ثُمَّ نَفَضْنَ كُنُوهُمْ وَدَفَّأْنَ جَاهِنَا banana go ಕು ಶಮಾ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ تَسَمَّحُ لَيْلٌ عَنها لَيْلٌ صُبُون أَمِتْ تَعْخَنْظُ لَوْ كَانَ فِي بَحْرٍ مَا آلِيَةٌ إِلَّا هُوَ وَلَفَتَتْ فَسَدَتْ فَسُبْحَانَ اللَّهِ ಬಾಧ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 بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم ضالون ومن يقول كَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاءَ جال منا الماء كل شيء حي ام فان والجاء الناس سما كل في فلك يسبحون وما All on a film. وَإِذْ رَأَى كُلٌّ مِنْكُمْ فَوْرًا قُلِ الْإِنْسَانُ مِن نَّعْمَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَن تَسْتَطِيعُوا و يقلن ماته ذا الوع... وَلَئِن قَدِّرْتُ لَأَجْرِسَنَّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ وَلَئِن قَدِّرْتُ لَأَبْعَثَنَّ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَّ قَوْلُ الَّذِينَ سَخَّرُوهُ ما كانوا به يستهزئون صرق الله العظيم